على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأقول رب العزة تبارك وتعالى فلما حتى عيث منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمان بالله ما شهد بأن مسلمين أول إخوة الأدلة لقد جاءت هذه الآية ضمن الحملة القوية التي جاءت بها سورة آل عمران في بيان العقيدة الصحيحة والإيمان الحق. أن عيسى عليه السلام سأل أصحابه سأل الحواريين من عنصار إلى الله قال الحواريين نحن عنصار الله نحن مناصر الله مناصر دينه ومناصر الحق الذي جاء من عنده هذا كما قال تعالى في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا قوموا عنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن وان لا فهو من عند الله وبعدها جاءت الأمر قوموا عنصار الله كونوا انصار كتابه كونوا انصار كتابه كونوا انصار نبيه كونوا انصار الحق الذي جاء من عنده كونوا قوامين بالقسم شهداء لله كونوا قوامين بمبادئ الاسلام لا تفرطوا فيها ولا تضيعوها ولا تفجنوها بل ينبغي عليكم أن تناصروا الحق دائما وأن تثبتوا على الحق مهما كانت أخرين من الإسلام ومهما قالت المتاعات والإيجاء يابد أن نناصر الإسلام وانا نهرب او نفر وانا نجل من اول معركة او من اول موقعة فبدلا من اننا نناصر دين الله فررنا وهربنا وقلنا تواجدنا في المساجد وانتعدنا عن مناصرة دين الله عز وجل فهل هو من أول وحدة انطلقت وسائل الإعلام تتطور المسلمين بالإرهاب وتتطور الإسلام ومساجد الإسلام خر الناس وداروا وهربوا وامتنعوا على النبي المساجد ولم يعودوا يحضرونها هكذا كان عملهم عكس ما يطالب به الإسلام كان واجبنا أن نتكاثر وكان واجبنا أن نتواجب وكان واجبنا أن نزداد تناسكا وتضمن وتجمع. هذا هو الواجب الذي كان علينا فلماذا تركنا الواجب الى عكسه والى له، فهربنا من نساج لله وامتمعنا عن الحضور فيها قولوا عنصار الله قولوا عنصار الله تدافعون عن دين الاسلام وتحافظون عليه وتزودون عن خياده وتعملون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب من المؤمن قلوا عنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من عنصاري إلى الله قال الحواريون نحن عنصار الله ففي كل أمة من يناصر دين الله ويناصر رسول الله بد أن نكون من هؤلاء وأن لا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وأن لا يكون الدنيا وتحصينه هجفا لنا إنما نأخذ من الدنيا لا شيئة ذلك لكن لا تسيطر علينا ولا يسيطر علينا حبها بتطنيه إليها. أن الحواليين تعدوا أنفسهم ليقوموا عن, عن الله. وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى بذلك وأحق. وأتباع النبي الكريم لا بد أن يقوموا بهذا الواجب وأن يعملوا في خضاه. قوم عن الله. في موقف تجدوه ان الاسلام يحتاج الى نصره وناصره فيقول انه ناصرك في كل موقف. ان تنصروا الله فلا غالب لكم. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ان تنصروا الله ونصركم ويفدت اقدامكم. لا غالب لكم لن تغلبكم أمريكا ولن يتغلبكم أوروبا ولن يغلبكم الحلفاء أبدا لأنكم نفرتم الله فنفركم الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم فيا فوز من ينصره الله فإنه لا يستطيع أحد في الأرض أن يغنبه لا يستطيع أحد أن يغنبه لا بقوة ولا بسلاح ولا بتقدم علمه فالله نعصره لا محاله ولم تستطيع قوة الأرض أن تغنبه وهكذا أيها نعمل لدين الله ونتحرك للإسلام حيث نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندهؤ الحق ونبين للناس حصورة الحكم بالقوانين الوضعية وما تتربته على ذلك من محاولة أهل الضغل والعدوان من ازالة الشريعة الاسلامية وانتحابها من ميادين الحياة الحواريين قالوا نحن عنصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون فلا بد ان نكون مسلمين حقا كما كان الحواريون مسلمين وكما وفى ابراهيم بنيه ويعقود بالاسلام. يا ان الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء بحضر يعقوب الموت? انتم كنتم موجودين حينما حضر يعقوب الموت? ماذا قال لبنيه? قال لبنيه ما تعبدون من بعد قال لنعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسناعيل وإضحاق إلها وعيدة ونحن له مسلمون فنا بد أن نسلم كما أسلم القول وكما أسلم من قبلنا إسلامنا يقوم حين نسلم الوجه لله وحين نتبع رسول الله نسلم الوجه لله فنبعم ونرضى ونطيع ونسلم ونسلم لله رب العالم ونطيع خدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نتبعه في كل أمر ونهل وكل صغيرة وكبيرة وكل عمل وقول قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فكما نفر الحواريون دين الله وكما أسلم الحواريون لله لابد أن نسلك هذا الطريق وأن نتبعه وماذا قال الحواريون بعد ذلك قالوا ربنا آمنا بما أنزلت اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اكتبنا يا رب مع الشاهدين الذين يشهدون بصدق ما جاء من عندك يشهدون بصدق رسولك ويشهدون بصحة المنهج الذي او حيتاه الى رسلك الذين يشهدون الذين يبذلون كل طاقتهم في العمل نبول الله ومنا آمنا بما عن واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فلا بد أن نكون تجال ندعو الله أن يكتبنا مع الشاهدين الذين شاهدوا بالحق الذين عاملوا بالحق الذين بذلوا كل قوتهم وفاقاتهم في نصف الحق والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وهم يدعون الله أن يكونوا شهداء في سبيل الحق الذي جاء من عنده سبحانه ربنا أيمانيا بما أنجل واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ولا بد من الإيمان الله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نطلب من الله أن نكون من الشاهدين الذين شهدوا بصدق الحق الذي جاء من عند الله والذين عملوا بهذه الشهادة وبذلوا الجهد في تبليهها والذين طلبوا من الله أن يكونوا شهداء فما قال تعالى ويتخذ منكم شهدا الله لا يحب الغالين فإذا ما حققنا هذه الأمور التي قالها الحواريون وأقرها دين الحنيف فإنما نقوم بذلك قد عدنا ما علينا نحو دين الحاريين قالوا نحن أنصار الله وقالوا إننا مسلمون وقالوا أبنا علنا بما أنزل واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين فهم عدوا أنفسهم ليكونوا أنصار الله وهم فهم الإسلام فهم حقيقيا فهموا الاستسلام لله وللقيادة لدينه والاستباع على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمأنا بالله حق الإيمان واتبعوا الرسول وطلبوا من الله أن يكونوا من الشاهدين الذين يشهدون بالعق ويشهدون بسبق المنهج ويشهدون بالعمل لهذا المنهج ويشهدون ويطلبون من الله أن يقولوا من الشهداء فعلينا أيها الإخوة أن نتبع هذا الطريق الذي ساقه القرآن إلينا للحواريين وعقره الإسلام علينا أن نتبع طريقهم ونسلك نسلكهم ونعمل النسرة دين الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا بكنارة اللهم توفنا مسلمين ورحينا مسلمين وأنحقنا بالصالحين غير خزايا ولا وصلين اقولي حولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يسلم انتوا عجبا واحتفظ على المدخ ثاني كان لسؤال المدخ ظروفه وحواره ومتطلماته فهل نعود الى هذه الضروف مرة اخرى عرفنا ان في نتخ نتخ ما ينفق تلاوة وما ينسخ حكما ايش ايه وما ينفق تلاوة وحكما فأما ما نفخ تلاوة وبقي الحكم مثر له بقول الله تعالى الشيخ والشيخة إجازانها فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فقد نفخت تلاوتها وبقي حكمها بقي حكم الرجم قائما ومعنى الشيخ والشيخة يعني المتزوج والمتزوجة فالمتزوجة او المتزوجة اذا زنوى ترجلنا هما وهناك ما نفق حكما وبقي ايه ثلاثة واكثر اكثر او جعفر النحاس من, من هذا الحكم كثيرا وعالوا من عالات اهلة السيط نسخت عشرات بالمئات الآيات التي تحدثت عن الصدق والإعراض. كلها أنت أقرت الصيتي حصلها في حوالي عشرين آية في الإتقان. آه؟ وفي البعض لأن العنفية يقول لا ما دام نجد مصوغا لأن نحن نقول من الآية نسخته فإننا لا نحكم بالنص. عرضوا بعض الآيات على كل حال، منها الآية اللي بتقول: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وطية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان الرجل قبل أن يموت يوصي زوجته». وبأنها لا تخرج من بيته لمدة سنة ثم جاءت الآية الأخرى فقصرت العدة على أربعة أشهر معشرة من أداء الأولان تحت حول بعيده غسخ وبخية وبخي التلاوة أما النسخ الحكم والتلاوة فبمثلها بحديث عائشة كان فيما انزل الله عشر رضعات معلومات يحرمنا كان يفخنا بخمس رضعات معلومات كان فيما انزل الله عشر رضعات معلومات يحرمنا كان حكم ان الرضاعه لا تثبت الا بكم في رضعات فيها هذه الآية مش في خط تلاوه ودي في خط حفص نعم في خط تلاوه ومش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 لا يوجد رجل لا يوجد رجل لا يوجد رجل ما عنو الله أي الله الذي لا إله إله سواء لذا كذب هو يمين الغموس سواء الله أو الله الذي لا إله إلا فإن دعوه توجد رجل شيخا الله فما لم اتنى الله ايه اب expand معرض يلسط لله من الخذب فهي ابثني اللح اتنى لله باهي ابثني كل مهيال نهار ايذ اسنى drilling ويطب動 بجعل يلسط لله ان الكذب انتقForm ب erm mes. PROBABAL khoajakimhae lang Ec. به و... يا طاهر بيه يا العظيم طريق ايه اللي يفيد السماء اللي يفيد غير الله يكون على خير يا رب ان شاء الله الله انت قلبت انت قلبت انت قلب uma ese two- hit ال CS م عن النقاب عن النقاب. عن النقاب. من النقب من النقب من النقب من النقب عوامه الوجه أو على خلاف دقائق من الزمن من أيام الصحراء بين الحق الحجاب والنقب لكن الذي ندين الله ان أن أن النقب هو الواجب الذي ندين الله به والذي نرضاه ليهدينه ان النقاب واجب. صحيح صحيح كده على بطانه خارج ما كانش صحيح عمل هو ما ما حدش من ما حدش من الايه من ان اقوال النبي وأعمال النبي اثبت ان هو عامل أوكي، أنت هالحين سكتي بس ما توقفي دا, دا على ما دا. حتى عادة حتى عادة مش دا عشان ما <د�> بس، يعني؟ لا داري منو مسجد الرفيق صلى الله عليه وسلم مسجد كبير وبعدين كان الام الامن والأمان والايمان القوي وكان بين بينفصل الرجال والنساء في الخياد كنت بالك؟ كان في المساجد لكن موجودكم دا لا يعني ممكن الواحد يسمع دقات قلب المرأة وأنفاسها حبالك يعني القرب القرب قرب شديد وشديد جدا بحيث عركاتها وأنفاسها وطوط خليها ها؟ كل خلي ده ليسمعوه حتى لو تسمعوا العزباوي هرحبوا على الصفار رجل كل احطيني الحاجات دي احنا خشة على شبابنا وحفظا لهم قال مسجد رسول الله صلى الله كان فيه نظام يعني من النظام انه لا تحرك رجل من مكانه بعد الصلاة ليه من لما النساء فانطرف النساء عارفين هذا الواجب ان بمجرد السنان يبدأ النساء يتحركه خاصة لك ولا يتحرك رجل من مكان ولا يلتفت الى خلفه ولا يعمل شيئا في ضبط وربط في مكان مبتشأ كل دي عوامل كانت قائمة لكن احنا فقدنا هذه العوامل فلابد ان احنا بنفسد البقاء المرأة اخرى نجا لهم. يكون في القاره ان يكون في دارشه هكذا حاضر موضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس في المساء طاوله وكان قال اجعل... اذع لنا يومك ان طلبك كان فجعل لهن ي فجعل لهن يومك ف ما الذي كت هم يعني بيجوزوا أذنا وهي خاطئة من لعرضه في ابن عمر ما كان لعمر ولا لأحد من الصحابة أن يحرم ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم. و هو حرم زاوض الموتى الرسول ثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حرم زاوض الموتى ايه بالحديث الله سلمه انه حرم يعني يحسي حديث يوضب الله على وصل الله ما يقولش قاله الصحابي يقول كده ايه من ايه الصحابي لما يقول ان النجي على الزاوض اصبح هذا حديث ف... في غزوة خيبر ماذا مناجر رسول الله سلم ان الحمر الاهلية قد حرهمت وان زواج المتعاقد قد حرمه رسول الله سنة, سنة سنة سنة اخر ان الخلط سنة ده فحرين زواج المتعة من المليون من رسول الكريم وكذا في حجة الوباء كذا هو في حجة الوباء انه هو كان فيه والاحكام النهائية التي بيستقر عليها اي مسلم فكيف يشيع بعد ذلك ان هم يقولوا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم حلالا اللي حرمه مين هذا يا عمر هذا باطل ولا دليل عليه وبنقول احنا لو لو الحدود الاسلاميه قائمة الوحي نزود بوضعه نزوده جهة بلدة ان كان اعزب او جهة غير متزوج ونرجوه ان كان متزوج بيت لا لا لا لا هو والله خالص مفتوح يعني اللي بيقولوا وقالوا ان ده قرط عالم خالص بعض هو هو بيقولوا ااا قانون في الفيزياء ما زي مثلا شحنه كهربيه كبيره عظيم شحنه مربوطه بالاعلى بشكل محترم على السطح ها دي ااا بيقولوا ان هو كان حبايه الكلام وهو بيتبع ماده قوه الشركه قبليه وكذا حاجة للسؤال فذا واحد زي انه مجرد اترامه انه تساوى تساوى على ويجيس محمد ويجيس فلا يعني انتظارت مجرد بوا من قمت وعاست مفازم وانتظارت حتى قبل غروض وعاست مفجح ولما جيت فعد الحلقة فلا وفعاله ساوى كلها حدوده وفعاله في الله يحفظنا ويرحمنا هذا الله الله يسلم عافيه <تصفيق> نوره دائماً هذه يعني لما تسير دا العين كل هذا الخطوات ما توقف على كده يا اخوي خليه يتكلم كلنا على اللايف حاولوا غيروا والله الحمد لله دوره الله اكبر بعده والله النهارده النهارده كلنا اللي بيتابعني بيتفاعلوا في أعطيك أعطيك أعطيك أعطيك ما تنبغى عليه أصلاً إذا أعطيك السؤال يكون هو هو ما يعني حديد. حديد. حديد. حديد. يعني حديد. النبي صلى الله عليه صل وسلم إن يعني قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه 330 خليهم 330 33. بعدين في نجاريت ثانيه بقى اتلخص لما قال كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيله ثاني في الميزان خفيفه على الميزان سبحان الله وعن سبحان الله العظيم ها قد ما هو لا هو مؤلف يعني دولي. يعني ما دام ما دام الدش تحديد على كده <تصفيق> عايز تصلينا عايز تصلي بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عايز تصلي الاف المرات السبع <تصفيق> مش لكن مين عندنا اللي حدد انه اللي هو ديننا كل سنه <تصفيق> ملتزم ما بالعدد اللي النبي ايه <تصفيق> لو ما كانش العدد مقصود ما كانش حد بيمنه اللي هيبقى كلام او كلام في وخلاص لا يبقى ده مقصود ان هو 133 لمفهوم 33 لأن النبي حدد قال لي مرات قول لا اله الا الله 10 مرات ما هو لا الذي حدده رسول الله ده الحديث اللي يطلق الكتاب والسنة ويطلقوا من غير عدد المجال في ايه تفطيح لما من الليل تسبح خلاص خبّح على مزاجة ما في النيل قبل تنوع الشمس وقبل غروبها ومن ايناء النيل تسبحوا اطراف النهار لعلك تربح او كده مم. يعني ايه نكم من القرآن طبعاً نكمل القرآن نصنع شارحة للقرآن ومفصلة للقرآن ونبذ الحكمة للقرآن كمان وهي المصدر الثاني في التشريع ولا بد من وجود هذا المصدر لأننا لا نفهم القرآن من خلال النبي فإننا لا نستطيع فهم الكثير من آيات الله. فالله تعالى قال للرسول فعنزلنا إليك الذكرى لتبين انت متبين عنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك وعلينا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نعاكم عنه فانتا وقال فَنْ يَحْذَرِ النَّذِينَ عن عَنْ أَمْرِهِ عَنْ أَمْرِ الرَّسُولِ عَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ عَنْ يُصِيبَهُمْ عَزَابُ الْأَلُوْفِ فالنظر الثاني للتشريئة هو السنة والسنة هي التي توضح القرآن لأن أفهم, أفهم الناس بكتاب ما هو الله هي التي توضح وهي التي تفصل وهي التي تقيد المثلق وهي التي تخصف العام وهي التي تضيف لم تذكر في هو الحكم تشبيح شهر وما يشيك الوحر وحد هذا ما الافضل الافضل ان يكون التصبيل على الافضل نعم ياني عن ان الحديث الان عاصل وضعه وضعه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 والاسترحة للسطولي هذا المنوع هل اسمع راح امر بدعا بجردلع جفاير بدعا واجه الانمور هو دروا امر بجردلع معرفش محكاتنا البعطالات ومعرفها البعطالات حقاها الكلام ده هي قاعدت من ساعت ما من ساعت ما تركها في الفجر لغاية ما جالها بعد الشمس ماذا؟ قال لها بتقنى يالتصبح تصبح كلها في اربع كلمات تقن عن كل اللي انت فيه طب لكم خط 4000 صحه و4000 فاضي ما عرفهاش طب هل هي استخدمت على كل القطار بيلعب لا شك ان هي يعني مازال ما عليها الاسلام ولا ما هيش معلش لا معرفتش ما هيش عنها عن كل حاجه تقول ان المغرب ولا هيش يعني لو كان فيها خير ندعا إليها لا كده <تصفيق> لو كان فيها خير ندعا إليها مدان ما خير أو مدان ما فعلش إليها يبقى نعرف إن ما خير لم يدعو إليه ذا ليس طب ما من فان سنة سنة حسنة حفر بير، حفر بير او عمل انتقاء للناس تشرب مش سنة حسنة في العبادة العبادة ليست فيها سنة حسنة ولا سنة فيها العبادة فيها الاتباع لا حدش سنة, سنة على مزاغه العبادة ليست فيها حرية ان يسمى الانسان سنة حسنة إنما دي في اللي لإيه؟ بين الناس. الناس عايزة تتعامل هنا خشاف بالليل. الناس عايزين تتعامل هنا تبين يشربوا. الناس عايزين هنا في, حنفية في عايز حسن؟ يعني الطريقة الحسنة التي تفيد الناس. لكن ليس في العبادة ما اسمه حسن. ليس ما يوجب في العبادة. ان مطلوب من الواحد ان يعمل سنة حسنة اين عندي مكسر ان يعمل اي حاجة اين عندي مطلوبة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن السنة من الحسنة فيما يفيد الناس في مصالحهم وأحوال دنياهم شكرا بارك الله هذا هو، ها هذا خمّل كلّه عنك سؤال، ها، بس هذا ربع لا، ها بس منه، كم من طالع طالع، وطلعت من طالع هاي كماعونه الذي لم ير ولا ترى أبدا من عهد لا تكره ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا الله ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى ولا ترى أعطاها صلاة حججها، بيجي دعوة. هلا، هلا، هلا. أيوة، بيجي دعوة، أصل بيجي دعوة. عطت قوم سمس صغير، لنا ان, إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالزيت، وما ليس من السجن، فعله رسول الله. كان في الثلاثة بخيرا برضو لدعانا يجبسنا او لفعله وهو ما مداما قالوا اني اني دا فعل النبي بصوه اسم ما اأمل انا لتجزمه علشان يجب اهل والبيادات فيها الاتباع نعم فهذا سعادنا كثيرا كيبتك الثلاثة الناس في كيبتك الثلاثة كيبتك الثلاثة عائدهم عمود اولاد ذلك الفرق اذا كان يعني يعني انا انصح الشباب ايوه يعني انصح المتزوجين ان يتزوجوا على على ايها الازواج الذين تزوجتم فاني انصح لكم خالفة خالصه من قلبي أنت تزوج الثانية والثالثة والرابعة وقد النساء البثمة أضرب. أنا أنتم إذا كنت أحد الضارة وموهنا إذا سعومنا الحمد لله الحمد لله هي جماعه وانا لازم اولى طبعا اولى وحق طبعا اذا كان اذا كان من المتزوجين اولى وحق ونصيحه من الام لا يؤمن الفوتوغراف انت من يجعل على الكفارك امال ايه طبعا طبعا اتبعش على الكفار ازاي <تصفيق> الله سبحانه وتعالى ذكر قول الله تعالى قول نوح عليه السلام قال نوح الرب لا يتظر على الارض من الكافرين دنيارة انك انتظرهم يدلوا عبادك ولا يندوا إلا فاجرا كفارا اخي موسى قال وقال موسى ربنا انك آتيت في العون وملأه زينة وعموالا في الحياة الدنيا ربنا ليدلوا عن سبيلك ربنا اتمث على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم النبي الرسول عليه السلام, السلام جاء عليهم يعني لما اما اقولك نوح اقولك نوح ستقول للنبي بجاهرة الله انادي مشعبي اعطب النبي عليه السلام الله اعطب الله عليه السلام ها جاء علي السفاد قال ايه مش لما, لما كان بني السلام وعطوها على ومش ادن النبي يقوم عشان لا يستخشي المسجد الحرام وظل مدة طويلة حتى ذهب واحد مستخفى من الصحابة واني صيدة فاطمة وكانت بنت فتاة صغيرة جاءت اخذت القذاء واخذت الوثق عن ظهر ابيها وهي تبكي ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واتم فلاة فلما سلم قال اللهم عليك بالملأ من قريش اللهم اجعلها عليهم سليمة سليمة قال الصعدي الذي حضر فرأيهم جميعا قتلوا يوم ذلك ما أهذا من لا انت لسه في البيت <تصفيق> واحد يا يا خدت كام ساعه انت اتبعت خلاص انا اتفقد قوي قوي يعني ماشي يا جدنا يا يا جدنا يا يا يا نعم يدعو على لا لا مش يدعو تقولي قوم قولي, قولي الناس علم الناس نسبك مش بيقول انني سا ولا حال يقولي قول ابنل للناس كل كان في كان له الرحمن وما دهك في اس ضالين يزداد في الضلال فإن الله يمد لهم بأسباب بأسباب المال والسراء والصحة والقوة فنزداده ضلالا على ضلالهم يعني إن, إن هناك أناس يزدادون في الضلال ويمد لهم من أسباب الضلال ما يجعلهم يزدادون في الضلال خیر، توایی، سماریت، علی گوشت،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 انا اعرفش ان ما فيه ساعة ولا اثنون ولا ثلاثة فيه تحديد اما يظهر الناه بميه وابده قداله ايه الخير والله خلاص وانا اعرفش ما فيه ساعة اثنين ولا اثنين ولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <في الأية 24>. <تصفيق> <تصفيق> من تحتها على تحسينها على الهدوش حدث قدالية ناداها من تحتها ان لا تحزني قد زعل ربك تحتك سريا القراءة اللي حولها في من تحتها وفي قراءة تانية من تحتها ناداه من تحتها اللي تحتها مين اللي هو خارج من بطنها قيد نعيس يقود ان يكون عيسى يقود ان يكون جبريل نعم في النخل خلاص. في النخل. بنتها. آه. آه. تعالوا كم من السورات؟ لا تلا. كم من السورات؟ كم من؟ أنا أعلم كم آه على ما يتجمع ما يتجمع 100, على انا من مجد كتائف ضد الكرواة حان يتجمعها يتجمع مية مية مية مية مواقع، مية مية مية مية مية مية مية على عدة خطت عينها لعنة مية مية مستجد مان هو عرض عن كهاته مبتر ممش لا اعتقدوا <في> الصلاة والأخوة الله الله أكبر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 ولا نعم دار المتقين لما تعدل يدخلونها تدري من تحتها الأنهار وهم فيها ما يشاءون كذلك يجب الله متقين. الذين تترساهم الملائكة طيبون يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعلمين. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبله ومع ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم فأصابهم سيئات ما عملوا فحاق بهم ما كانوا به فقال الذي أشرك لو شاء ما عبدنا من دونه من شيء نحو ولا حَرَّمْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ من شَيْءَ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَن الرُّسُلِ إِلَّا الْمُنذِرُونَ بَلْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فنعبد الله واجتنب الطوغي فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الدلالة ففيه في الأرض فمنظروا كيف كان عاتبة مكذبين فالله أكبر يا الله بني الحميدة الله أكبر الله أكبر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 مغضوب عليه ولا الضالي آمين ان على الله ر الناس لا يعلم فبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفوا، وليعلم الذين كفوا وأنهم كانوا كاذبين، إنما قومنا شيع إذا أردنا. وَنَقُولُ لَهُمْ فَيَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَأَمَّا هُم فِى حسنة ولا أجر آخرة أكبر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ قَالُوا إِنَّا صَبَرْنَا عَلَى رَبِّنَا يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَتَأَمَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والزبر وعن الزمان إليك بكر لتبين للناس لتبين للناس أن الزبر إليهم ولعن يتفكرون الله أكبر. اللعن الله الحمد الله أكبر الله أكبر انا مش عارف انا مش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 الله أكبر أكبر الله محمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله سلامه الله له ومن يجمنك لا هادئ له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سبب بهديه إلى يوم الدين. النبات. رقى رب العزة تبارك وتعالى. فذكر وذكر الله. الله خير الناس. قال الله يا عيساء متوفيك ورافعك إلي ومتههرك من الذين كفروا وجائل الذين اتباعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون أيها الإخوة الأجناء هذه حلقة هذه حلقة من الحلقات المتصمة الرب على رب نجران الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجادله في أمر عيسى بن مريم وفي النهر إله عبد الأله وربت سورة آل عمران على ذلك في قرابة ندع وثمانين آية وهي تبين وحبانية الله عز وجل وسقيت الشركاء الأنداب وأنه ليس له ولد سبحانه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكثب الله وكيلا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ما كان من الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قدر أمره فإنما يقول له قل فيكون وآخذت ترد على افتراءاته وضلالاته وتبين ان ملادة عيسى انما هو ملادة عيسى بغير اب انما يكون ذلك عجيبا اذا كان إذا كانت الأمور تجري بالأسباب، وأن المسببات هي التي تتولد من أسبابها تولداً طبيعيا وهذا خطأ. خالق الأسباب وخلق المسببات هو الله، وقد يوجد سبب فلا يوجد مسببه. وقد موجد المثبب بغير سببه لأن خالق كل شيء هو الله ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه وهو على كل شيء وفيد فهو الذي يخلق الأسباب فهو الذي يخلق المثببات ولا تظن أن اتصال الزوجين هو الذي لابد أن يوجد أن أن عنه الولد ويمكن أن يوجد ولد بدون هذا لو شاء الله عز وجل وبيلت <تصفيق> السورة في هذا الأمر بيانا واضحا وأن الرزق جاء لمريم بدون أسبابه المعروفة يا مريم وأنا لك هذا قالت هو من عند الله إِنَّ اللَّهَ يَرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ خِسَابٍ ويحيى وولد على غير الأسباب المعهودة فأبوه بلغ من الكبر عفية وأمه أصبحت عاكرة أن يكون لولد أن يكون لغلام وقد بنغني الكبر وامرأة عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء فإذا ولد إيسا بغير أبن فلا غرابة في ذلك ولذلك حين قالت مريم أما يقول لي ولد ولم ينفثني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمر فإنما يقول لخيق فيكون. وها هو عيسى ينفق في النهج كيف وجدت الأسباب التي تمثله من الكلام في النهج وكيف تعلم الكلام او علمه ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين كل كان صببات بدون اسبابها لان الله هو خالق كل شيء فلا نعجب اذا ولد عيسى بغير اب وهو بعد ان يبين انه يخلق من الطير الى الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ويبرئ الاكمه والاضرق ويحيي الموتى باذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم باذن الله يبين لهم ان هذا كله من عند الله فاتقوا الله وعطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا طرات مستقيم فوجد عيسى من الناس الكفر فقال عند ذلك من عنصار إلى الله قال الحواليون نحن عنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون نحن مسلمون مستسلمون لله مطيعون منقادون لله مزعون ونحن مسلمون يستبعون لك أيها الرسول ولا إسلام إلا باتباع الرسول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين الذين يجهدون بصحة هذا المنهج وبيحطيته وباتباع رسوله وبالصير على منواله فاكتبنا مع الشاهدين واكتبنا مع المجاهدين الذين ينعهم الله الشهادة فماذا كان من اهل الكبر تجاه عيسى عليه السلام مكر به عند الحكام فما ينكر المنافقون اليوم لأهل الإيمان فيقولون فأهل الإيمان يشكلون خطرا عليكم وهم يجعلون الناس يطورون أو يدفعون إلى الثورة عليكم فيقبض عليهم الحكام ويبعونهم السجون والمعتقلات هم يقومون بمحاكمات سورية وقضايا ظاهرية واتهامات باطلة يحكم عليهم بعدها بالقتل والإعدام فكذا نكر أهل الكفر بعيسى فقال للحكام يومها إن عيسى يدعو إلى الطورة وجاء بهذا الدين الجديد فيخرج الناس مما ألطوه وليجعلهم يثورون عليكم فأوظروا صدور الحكام وأعدوا خطة لقتل وفنزه فماذا كانت النتيجة مكروا ومكر الله والله خير الناسرين ومدى الله عيسى عليه السلام من القتل والصنف وتوفاه الله ورفعه إليه وطهره من الذين كفر كل ذلك إبطال لمكرهم وإحباط لكيده وإزهاب لمؤامراته ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين والمكر هو التددير التددير في شيء من الكفية الله سبحانه لا يفعل المكر المعروفة لدينا لما إن كره هذا من قبيل المشاكلة يعني من قبيل تجاهس الألفاظ مكر وذكر الله شو الألفاظ اللي بعضها لكن هل المكر المعروف لدينا ان انا بدبر في الخفاء شيء في الخفاء ليه انا عايز انكر دك ها عايز انكر واحد زي التجان عشان التجان ده اريد ان أم انكر دور في خوف من ما اتقول لي عليا اه بياكل الناس ليه عشان الصيادين من القبائل التي تأكل الناس وهم يعني انا انا اللي عمليةها له اعمل عملية الخفية لأ لأن كل خطيلا فضبهم حاجة الخفاء هذا المكر ها يبدأ المكر الذي نقوم به نحن البشر لا يليق بالله عز وجل لما مكر الله معناه الرد على مكرين إحبات مكرهم وإبطال كيبهم دعوا مكروا ومكر الله والله خير الناكرين هو الذي يبتل مكر الناكرين وكيد الكائدين فعبتل كيدهم ولجى من مما دبروه من القتل والظلم وتوفاه الله ورفعه إليه ولذلك بعدها قال الله يا عيثة إني متوفيك ترافعك إلي ومطهرك من الذين لك إني متوفيك متوفيك أجلك في الدنيا أجلك المقدر في الدنيا ينتهي عند حد المحدود لكما يرفعك الله اليه بل الله اليه رفعه في السماء طيب يبقى عيسى عليه السلام لم يمت لما رفعه الله الى السماء و حيث وقت معين كل ساعة ينزل عيسى كما ورد في الحديث الصحيح ينزل عيسى بين سحابتين لبيت في النقب فيجد الصلاة قد أقيمت كعريس الإمام. يقول تقدم يا روح الله فيقول عيسى تقدم فإنها لك أقيمك تقدم فإنها لك أقيمك وقالوا إن الإمامة ساعتها يكون المهدي إذن ينزل ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم لا على انه نبي لاني ذا نبوغة بعد النبي محمد انا العاقب فلا نبي بعد ولكن رسول الله وخاتم النبيين حينما ينزل عيسى لا ينزل بصفته نبيا وانما بصفته رجلا صالحا مطبقا لشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح لا ينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجدية يكسر السبيل اللي هم استغادة الله وحده ويقتل الخنزير اللي هم اختروا انه خل لهم ووضع الجزء يبقى الاسلام او السيف اما الاسلام وانا السلس دا كل فيه الصحيح في احاديث طويلة عن المسيح عيسى بن مريم والمسيح البجال وان الجمهور يقول ان مريم هو احسنوا دي اكثر طيب <تصفيق> في فريق من الناس يقول لك عيسى معك ما تعريفك وان انه رفع رفعه الله إليه رفع مكانته ومقامه وليست رفعة الخصية قال قرع الله إني متوفيك خلاص فالتوفي هو النوت الله يتوفى الأنفس قل يتوفيكم ملك النوت اني متوفيك منوتك ورافعك الي في مكانتك ومقامك يقول لهم الاحاديث يقول لك انا ماخدش عقيدة من الاحاديث الايه الاحاد اه دولة طبعا على الرغم من هما مخالفين الاحاديث الصحيحة لا يصح أن نتهمهم بالكفر. لا يصح أن نتهمهم بالكفر. لأنهم لم يخالفوا نصا صريحا في القرآن. أنا مسلم مين؟ من يخالف نصا صريحا في القرآن. دلما خالفوش. أنا متوسط أحم مسلمين. ورفيقنا الأعلى نحن أن مسلمون. إنهم لا نخالف في هذا. لكن متوسطين ميتو. رفعك إلي في مكانتك ومقر فذرى لم يخالف نقصا صريحا فقرا فمعضر شتهمهم بالكفة أبدا فإن خالف أحاديث الصحيح فبرأي ليقول فريق من المسلمين فريق فريق من المسلمين يرون هذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومصهرك من الذين كفروا محرحي مصهرك من رجسه وأراجفه وكذبه وكذبه وكذبه فكن ضل وأذل وكن نسب إليك الأذالين والأكاذب مصهرك من الذين كفروا. وجائل الذين اتبعوك فوقا الذين كفروا الى يوم القيام الذين اتبعوك شعن النصارة اللي هم يسمعوا فصل النصارة الذين اتبعوك اللي هم الموحدون لله الموحدون المعترفون برسالة عيسى عليه السلام وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيام فوقهم بالحجة والبرهان وبالدليل القوي والذين اتبعوا عيسى والذين اتبعوا نوسى والذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا التوحيد واعترفوا برسالة الرسول فهم يسيرون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 يحكم بين المؤمنين والكفار وبين اهل الموقف جميعا ويحاسب كل انسان على ما قدم فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخرة وما لهم من ناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اذرهم الذي يكفر يكفر لأن عيسى رسول الله والذي يكفر فأن يتخذ عيسى إلها أو ابن إله والذي يكفر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أبدا واحد من دا ونقراني معترف بالوحدانية أي لكم في اعتراف برسالة النبي محمد وعلى الله لله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكتب الله شهيدا فالنبي يمكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أي كان حتى ولا ولا واعترف قرضا بوحدانية الله فإنه لا يقبل منهم لا يقبل منهم حتى يقرن في شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله ان الذين كفروا فاوعدهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من نصير وان الذين امنوا وعملوا الصالحات فينصرهم اجره لا بد من الايمان والعمل الصالح وانا كنا نسمع فيها ناس يقول لك قرصت على القلب ده انا مؤمن خلاص اه بقول له انت انت مسود القلب مظلم النفس فلا انتش مؤمن يلي كده لانه مفيش عمل صالح والذي لا يعمل صالحا انما يدين عن خراب في قلبه وفساد في نفسه وانه ليس بمؤمن ولكن ما وقر في القلب وقدقه العمل فلابد من ايمان تترطب عليه عمل الصالحات وما فائدة شجرة قد قطعت طريعها وثمارها فاصبحت ابارة في خشب وقته مثبتة في الارض لكن لا فائدة منها هذا الذين يقولون انهم مؤمنون بدون عمل صالح لا بد للشجره ان تثمر ولا بد ان تكون فروعها منبذه يستغني بها الناس ويأخذون من ثمارها فكذب ايماني الذي ينتج عملا صالحا ان الايمان الإيمان ليس أمرا سلبيا، بينما الإيمان أمر إيجابي، ينشئ ويقضي، وينتج، ويثمر الذي يدعي أن إيمانه محبوس في قلبه لا يفعل شيئا يكون قاسيا، مدعيا بالباطل.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 وكل ما يطبه الاسلام فنابد من ان يتبع الايمان عملا صالحا بل ان الثلاث جارونا ان الايمان صدق بالجنان ونفق باللسان وعمل بالاركان.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 يرون أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح بالعمل بالأركان فبما أوجبه الإسلام فعلا <تصفيق> أي إيمان بدون عمل فهو إيمان ناقص لم يتم هذا الإيمان فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيوفيهم أجورهم الله لا يحب الظالمين لا يحب الظالمين الله يكره الظلم وحاشى لله ان يفعل الظلم ولا يظلم ربك احدا فهؤلاء الظالمون الذين ظلموا الحق وظلموا قهيسى عليه السلام وظلموا امر التوحيد فحول التوحيد الى شركة الى ثالث الى الغاز المعنى مبهمة لا تفقه ولا تعرف اي ظلم اشد من هذا الله لا يحب الظالمين الكلام ده من عند الله والله يكنوه عليك وأي صدق أشب وأطبق مما جاء من عند الله ذلك ذلك القطف ذلك القرآن ذلك التوجيه يكنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم يكنوه عليك ايها الرسول الله هو الذي يتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم والمحكب الذي لا يتيجه خلباته من بين يديه ولا من خلفه فنجيل من حكيم الحميد لكن موضوع عيسى يلا موضوع معقد عبد بدون عبد ومعدين هو فيه ايه فيه الانسانية والإلهية فيه الناسوط يلا الناهوت ومريم لما ونضت ونضت الجزء الناسوطي يلا الجزء الناهوطي وازاي اختلطوا من الهبن العظ وهوطة وطلطة كثير طاية اه اختلطوا لأكل اختلافات إن لم يكن آلافها وضواع كله اوه كلام ده الكافي في حل ازاي ده كلام فيه تعقيد واختلافات وأحاديث كثيرة اللي كيف يجيز لقال الكلام ده من الناج يقال الكلام للموضوع ده فيه تعقيد انظر الى البطاطة التي يعالج بها القرآن هذا الموضوع فيصل, <تصفيق> فيصل به الى حقيقته و الى بصافته الذي في عمر عيسى ولد بدون عبد و هماله قاله يبقى مش بشر ايه قال لان البشر لم يولدوا عمل او لم يولد واحد فيهم بدون عبد فلابد ان تكون لولادته بدون عبد ميزة على البشر تجعله الها او ابن اله اه طيب ما رأيكم في ادل الذي ولد الذي خلق بدون عبد وبدون عبد لماذا لم تقلوا عليه انه اله او باله لذا لم نسمع هذه الهمهنة والدمجلة لان هذا اله او بالله لان امره اعزب من امر عيسى. فعلى الاقل عيسى له ام وعملت به وولدته ام من ولادته امر طبيعي في البشره يعني واخد جزء برده من نظام البشره عود يبقى